الوجه سؤال من المعلوم ان سوره الاخلاص تعدل ي ثلث ا ل ق ر آ ن في ا ل ف ض ي ل ة والثواب فهل اذا ق ر أ ه ا الانسان ثلاث مرات او اربع يحصل بذلك ف ض ي ل ة ختم ا ل ق ر آ ن الكريم كله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فضل الله واسع وإن ثبت أن معنى الحديث أن سورة الإخلاص ثلث القرآن في الفضيلة والثواب كان لقارئها ثلاث مرات ثواب ختم القرآن وعلى المسلم أن يذكر ربه ويتلو من كتابه الكريم ما تيسر له الخير مستطاع لله على رسوله وآله فضل تعدل ثلث وعلى ويتلو له ويفعل وحده وصحبه معنى ختم من وبعد ربه وإن سورة تيسر يذكر ثبت في أن أن أن ويرجو المثوبة و من الله ح سؤال ن نبينا الجزاء وبالله التوفيق وصلى الله وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وصحبه محمد س إ ذ ا كانت ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص ثلاث مرات تعادل ثواب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن فهل على المسلم إ ث م إ ذ ا ترك ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن اكتفاء ب ق ر ا ء ة هذه السوره ة جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد على ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال الدين ا ل ن ص ي ح ة ث ل ا ث ة فقيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعاماتهم ت ه م و ل ل ن ص ي ح ة ك ا ا ب ل ل تعالى تكون بتلاوته وتدبر آياته وللتعاضي ب و ولوقوف حدوده أوامره واجتناب نواهيه ولا سورة ا بامتثاه الاكتفاء بقراءة الإخلاص دون سائر كتاب الله ع عند ه الإخلاص أن دون شك لا يتفق مع النصيحه ة لكتاب ل ل ا لكتاب ا يتأتى ي لمن ل لنفسه بما يحصل من تلاوة كتاب الله من ا كتاب ل ل من والمثوبة وزيادة الإيمان ومعرفة الأحكام من والمسنون الأجر وزيادة الأحكام الحلال والحرام والواجب والمكروه والتأدل بأداب القرآن والتخلق بأخلاقه وكفى بانتقاص العبد هذه الأمور أجرا ثلث بأداب بانتقاص العبد عن ترك تلاوة كتاب الله صلى الله عليه وسلم مع علمه وكفى والرسول وسلم هذه الله الله هذه ترك تلاوة صلى بفضل و ز ي ا د ة حرصه على عظم ا ل أ ج ر والثواب لم يقتصر على ت ل ا و ة هذه ا ل س و ر ة بل كان يداوم على ت ل ا و ة سائر كتاب الله وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يجوز تلاوته لأقواله تعالى ومنه والنقصان قال لقد القرآن محمد عند الزيادة الله تعالى كان الله الله نبينا سؤال لما تعالى لكم على هل ذلك تحزيب تغيير يعني حسنة من في في وهذا ما شهدناه في بعض مناطق المغرب العربي أقول أوس سألت أصحاب قال القرآن فقالوا يجوز ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هوامش اليوم والوارد رواه رسول وسلم يحزبون هل ذلك الحمد لله على لا نعلم يدل على التحزيب المثبت على هوامش المصاحف التي الناس اليوم. الله ذلك الله صلى الله عليه عنهم شيئا بيد رضي في حذيفة كيف صحابة ما بن عن ثلاث وخمس وسبع وتسع و إ ح د ى عشره وثلاث عشره وحزب المفصل وحده و ب أ ن ه ثلاث ا ل ب ق ر ة وال عمران والنساء وخمس ا ل م ا ئ د ة و ا ل أ ن ع ا م و ا ل أ ع ر ا ف و ا ل أ م ف ا ل و ب ر ا ء وسبع يونس وهود ويوسف والراد و إ ب ر ا ه ي م والحجر والنحل وتسع ا ل إ س ر ا ء والكهف ومريم و ا ط ه ى و ا ل أ ن ب ي ا ء والحج والمؤمنون والنور والفرقان واحدى ع ش ر ة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم و ا ل ل ق م ا ن و أ ل ف لام ي م ا ل س ج د ة و ا ل أ ح ز ا ب و س ب أ وفاطر وياسين وثلاثه عشره الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم ا ل س ج د ة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان و ا ل ج ا ف ي ة و ا ل أ ح ق ا ف والقتال والفتح و ا ل ح ض ر ا ت ثم بعد ذلك حزب المفصل و أ و ل ه قاف سؤال ايهما افضل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ م الاشتغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء فيما بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة في صلاتي الصبح والمغرب أ ر ج و ا ل إ ف ا د ة جواب الحمد ل ل ه وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد على ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ ف ض ل إ ل ا إ ذ ا وجد ما يقتضي رجحان غيرها كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في مواضع من ا ل ص ل ا ة دلت السنه ة على الذكر ب ا فيها وكذا ب على ض ا ص ل بالنسبة لما دليل ل ا ة ثبت فيه ع م ش و الذكر ئ ي ة ا ع بعدها والقاعدة م ل كل أن خص شرعا بها و أو ق مقدما ت مكان كان مقدما على غ ي ر في ذلك بل قد ق نهي عن ر ء ة القرآن فيها مواضع وجعل غ ي ر من التسبيح ك و ب ا ل ا ه ا ل توفيق و صلى الله على ن ب ي ن ا محمد و آ ل ه و ص ح به و سلم س ؤ ا ل ع ن د م ا ي ع ت ا ج ا ل م س ل م ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في أ و ق ا ت م ع ي ن ة مثل بعض ص ل ا ة الفجر يومي ة أ و في يوم ا ل ج م ع ة ف ه ل ي ج ب ع ل ي ه ق ر ا ء ة ح ز ب أ و ق ر ا ء ة روبيه هزب أ و عدد آ ي ا ت م ح د د مثل ث ل ا ث ي ن آ ي ة أ و خ م س ي ن آ ي ة أ و أ ن ذلك ي ع و د إ ل ى م ا ت س ر م ن آ ي ا ت ا ل ذكر ا ل ح ك ي م جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد يقرأ تيسر معين الآيت ويحاول المحافظة على يوميا تيسر معين الآيت ويحاول المحافظة على يوميا حتى يستفيد التوفيق نبينا السور الكراءة السور الكراءة ربه أو أو ما التزام من المحافظة التزام من المحافظة من كلام محمد وسلم إذا سبحانه وبالله الله سؤال الصحب حتى له لعدد على له لعدد على وصل على وآله وصحبه بدون بدون ت ل ا و ة القران آ ن و ل و ا فاضله ل و ل د ع ا ء أيهم أ ف عند ا ل ل سبحانه ونوافل ت تلاوة ع على وبعض ا جواب الحمد لله وحدة والصلاة والسلام ا ل لله رسوله وآله ل ى وحده وصحبه ر آ ق فاضلة ن و العبادات ف ا ض ل ة والدعاء فاضل وهو مخ العباده مع العمل محمد على الإخلاص بالله والنصح في العمل بالخير والأجر الجزيل وبالله التوفيق وصلى الله وصلى وصحبه وأبشر نبينا وآله و في سؤال ل م س تفضيل بعض المقرئين على ا ل آ خ ر ي ن في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وتسجيل ا ل ق ر آ ن على شرائط وبيعها بالفلوس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام قراء القرآن لله على رسوله وآله تفضيل على وحده وصحبه وبعد يجوث بعض قراء على بعض من أجل أحكام أجل التلاوة ح و سؤال ن القرآن نبينا الترتيل قراءة وبيعوا الأشرطة وبالله التوفيق الله تسجيل على وصلى على وآله وصحبه وسلم أشرطة ويجوز وصحبه س هذه محمد هل العالم ا ل ق ر آ ن ي يمكنه التطور حتى يكشف ما لا يجوز كشفه أ ع ن ي من ا ل ن ا ح ي ة ا ل د ي ن ي ة لا الاقتصاديه ة جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض على يمكنه التقدم ا ل ت ب وقد ة ا ل ر آ ن و ت ب ه و ي ت س ع بذلك أ ف ق ه في معرفة ش ر الله, الله ا ع قوه ا ئ د أ أخرى ح ك ا ويزداد ا م عند ل ل درجات ف ض ل الله ا من و ر ح م ه وقد يهب ا ل ل ه ق وتصدق ة فراسة و رؤياه لكنه لا يعلم الغيب لقوله تعالى ع الا م ل فلا على إلا غ غيبه ي يظهر ب أحدا من ارتضى من رسول ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ونحوه من ا ل آ ي ا ت وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س قراءة القرآن ق ر المصحف ا ء في و ت هل بدون ا م ص ح ف أ يجوز ه م ا أفضل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على ظهر ا ل د ا ب ة مثل الجمال والخيل و ا ل ح م ي ل و ا ل س ي ا ر ة أ ف د ن افدنا أ ا ك م الحمد والسلام للمسلم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة قراءة ا لله على رسوله وآله ل وحده وصحبه يجوز وبعد ر آ ق على ظهر ل د افادكم ب ة و ي د خ ل السيارة والطائرة و ق صح عنه صلى عنه أنه الله عليه وسلم ا راحلته ن يصلي على ل و الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل ا و ا لآيات ر ل أ و ل ل ل ا أ ب ا ب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآية والذكر يا القرآن、وغيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا وعلى وصلى على وآله يذكرون يعوم وغيره جنوبهم وصحبه محمد سؤال ل الصوت القراءة م تحسين س في حكم تحسين الصوت في ا ل ق ر ا ء ة و ا ل أ ذ ا ن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعده إ ن كان تحسين الصوت بهما لا يصل إ ل ى حد الغناء بهما فذلك حسن قال ابن القيم رحمه الله كان كإذنه بأصواتكم الله عليه وسلم يحب حسن الصوت بالأذان والقرآن ويستمع إليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الله الصوت بالقرآن الله زينوا القرآن بأصواتكم. روض أحمد وأصحاب السنن إلا حسن عنه أنه أذن لنبي حسن يتغنى صلى صلى صلى عليه وسلم إليه عليه وسلم لشيء عليه ولقوله عليه وسلم ويجهر به ويستمع يحب تنذيء وثبت روض متفق أحمد وزاد ا حبان والحاكم عن البرع ب ن عن و الحاكم فان الصوت الحسن يزيد القران آ ن ن ح س قال بعض أهل العلم ما أهل بعض مع ي ت غ ى بالقرآن ي حسنا ق ر ت ويترننم به ويرفع صوته ه به به الله عليه ويرفع أبو نوسى وسلم لو للنبي كما صلى قال قراءتي أنك جائز قال ابن قدامه رحمه الله في كتابه المغني ن ن بالألحان أن غ ي هي وكره أبو عبد الله القراءة بالألحان وقال و ك القراءة الله عبد بدعة إلى أن قال إلى ل أحمد محمول على في ذلك بحيث يجعل الحركات حروفة ويمد على الإفراط ذلك يجعل في في ي ر موضعه ا ت ت ه كلامه وبالله ى ل ا و ف ق قراءة القرآن بتوفيق وصل الله وآله وصحبه وسلم مدعوما وله الله على سؤال الإنسان على الله الحمد نبينا إذا كان من محمد وأكثر ا ل أ و ق ا ت ي خ ت م في ك ل أسبوعين أو أسبوعين ا ل ل خ ا ص ة أ ن ه إ ذ ا ختم ا ل ق ر آ ن في يوم الثلاثاء و ا ل أ ر ب ع ه وقف على المعوذات وبدا أ ب ل ل ف ا ا ت ح ة و بالفاتحه ق ر ة ف إ ذ جاء ي ل الجمعة بعد صلاة المغرب بدأ من المعوذات ة من من م بعد بدأ و ق ه وختم وقرأ ل خ م الخميس الجمعة ة وليلة بين فضيلتين ي إن شاء الله أن لأجل الله شاء ر م بصلاة الصباح الملائكة إلى أ ط والبقره ل ك م في ا ح د ي ث فإذا قرأ الختمة قرأ د أ في ا ل ا ء ة من م و ق ف في مثنات القرآن و ا ل خ ل ص هل يكون ت أ خ ي ر ا ل خ ت م ة إ ل ى ا ل خ م يوم س ا ل ج ع ة ب د ع ة ولان ي فهم ع مقصد و ا ج ت هدو ا و اذا خ ت ما ق ر أ ا ل خ ت م ة من س ا ع ة ما ي خ ت م أ ي يوم إ ل ا أ نوال أ ل نها ر أ و أ و ل ا ل ل ي ل أ ف ض ل أ يوم أ ف ض ل إ ذ ا خ ت ما ي ق ر أ ا ل خ ت م ة من ساعه ت يوم ي ي أ و ي ؤ خ ر ا ل خ ت م ة إ ل ى ا ل ج م ع ة كما أ س ل ف ت أ ف ي د و ن ي بل ا أ ف ض ل جزاكم الله خ ي ر ي ا ل د ن ي ا ول ا آ خ ر ة جواب الحمد لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على ر س و ل ه و آ ل ه و ص ح ب ه وبا ع ل له س ن ة أ ي يكمل خ ت م ا ل ق ر آ ن ولا يؤجر ق ر ا ء ة ا ل م ع و ذ ت ي ن إ ل ى ا ل ج م ع ة ولا غ ي ر ه ا بل ي ن ه ي ا ل خ ت م متى اوصل إ ل ى ا ل م ع و ذ ت ي ن ثم يدعو بما فيهم ن الدعاء بعد حمد الله و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على رسول صلى الله عليه وسلم ا ق ت د ا ن بسلف ا ل صالح ثم ي ع و د ف ي ب د أ ب ا ل خ ت م ة ا ل أ خ ر ى م ن ا ل ف ا ت ح ة و هكذا و ب ا ل ل ه ا ل ت و ف ي ق و صلى الله على ن ب ي ن ا محمد و آ ل ه وصحبه و س ل م س ؤ ا ن هل يجوز ق ر ا ء ة س و ر ة ياسين بالصوت المرتفع في المسجد أم ل ام جواب ا ل ح د لا ل ه وحده و ل ل والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا ص وصحبه ا ة وبعض ي جواب ز لأحد أن يرفع ر صوته ب ق ء ة القرآن في المسجد لا, بسورة ياسين ولا بغيرها من القرآن. لا في س ياسين وسلم خرج على الناس الناس و ولا ولا وهم يصلون ويجهرون ر بغيرها القرآن غيرها خرج بالقراءة فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه ة الصلاة في في النبي عليه أيها يناجي لا لما الله فقال من من أن صلى على كلكم ثبت فلا يجهر بعضكم على بعض في في التوفيق على القراءة ولأن في ذلك من بعضهم لمعض وبالله وصلى الله على نبينا محمد وآله تشويشا وإذاءا يجهر نبينا بعضهم وصحبه بعضكم بعض من محمد و سؤال ل م س هل تجوز ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في المسجد بصوت مرتفع وفي مكبر الصوت قبل ص ل ا ة الفجر و ا ل ج م ع ة وبعد ض الصلوات ويكون هناك من يصل السنة القبلية ا يصل ويكون أو تحية من م س ج ج و ا ب ا ل ح وحده م د لله ل و ا ص ل ا ة و ا ل ل على رسوله وآله س ا م وبعض وصحبه、وبعد. ا ل ق ر آ ن كلام الله جل وعلا و ت ل ا و ت ه ع ب ا د ة من ا ل ع ب ا د ا ت ا ل ب د ن ي ة ا ل م ح ض ة و ا ل مستمع يثاب على استماعه ولكن إذا ترتب على و لكن إ ذ ا ت ر تبع ل ل ى رفع ا ص و ت ب ه أ ذ ى فان ب ه ذ خفض ا ل ص و ت إ ل ى جرازه يزول ب ه ا ا ل أ ذ ى و ما ذكر في السؤال من ت خ ص ي ص و ق ت قبل ا ل ص ل ا ة ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في المسجد بصوت مرتفع لا ن ع ل م ل ه أ ص ل يدل على فعل ه ب ص ف ة د ا ئ م ة في هذا الوقت و بلا ه ل توفيق وصلى وآله وصحبه الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س ما حكم ا ل إ س ل ا م في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن قبل صلاه ة الفجر؟ جواب الحمد ل ل وحده و الفجر ص وصحبه الأصل ل والسلام على رسوله وآله ا ة وبعد ي قراءة القرآن قبل أنها سواء كانت ا مشروعة ل ف أو بعده ولكن بعده ي جواب ب على القرى المسجد أن يرأي في من أن ح ل ه من ل ل والقراء فيخفض صوته حتى لا يشوش عليهم م ص صوته ي ي فيخفض يشوش ن و حتى ا التوفيق ل ل ه وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س إ ن بعض ائمه المساجد يستعملون ا ل ق ر ا ء ة في مكبرات الصوت التي خصوصت لنشر صوت الاذان ن و الليل التراوية في شهر رمضان المبارك وبما أنه كثر النقاش والجدال وبما أنه لا يدوز لوجود قائل ومن ل ل ي س ك ا د الأخرى وما دام بإمكان الإمام استعمال سماعة قال ا م المسجد ص ل داخل ن دون ة الإضرار بانه ر و م قال ن يجوز استعمال مكبرات الصوت المعدل ة للاذان أ ذ ا ن م في ل مصلحة ك من ل ا ت بالتلاوة تضرر الفتوى لينتفع ف بصرف يوفق ا القريب والبعيد المظر المواطنين لذا سماحة الرئيس بها طالب الحق والله لما ع عن لبعض ويرضعه صدور نرضي يحبه من لكم ج و الجواب ب ا ح وحده وصحبه حسب ح م والسلام الأمر كما مانع من د لله والصلاة على رسوله وآله فلا القرآن الصوت ل وبعد إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من قراءة ا ذكر مكبر في ة إذا كان لا ي ش ش على ل ل ولا على القراء وإنما يقرأ على م وإنما يستمعون ص ي يقرأ ن أناس و له ا التوفيق الله نبينا محمد وآله وسلم. سؤال ألاحظ أغلبية المصلين صلاة الجمعة يقرؤون القرآن الكريم ل ل وصلى على وآله وسلم أغلبية قبل فهل ذلك أفضل؟ ه وصحبه يقرؤون محمد وما حكم من يرغب في أ د ا ء النوافل والتسبيح بدلا من ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله الحمد القرآن الكريم أفضل الذكر أمر الله سبحانه بتلاوته وتدبره والعمل اشتغل وصحبه لله على أفضل لكن لو أمر المصلي بغيره من الصلاة وبعض أعمال وتدبره بغيره والذكر وقد من من ولكن الخير يشرع للقارئ بين المصلين والقراء أن لا يرفع صوته حتى لا يشوش فلا فكل للقارئ والقراء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل القرآن م احترام س إن إليها عينه من قرآنية النووي الناس منذ سنتين من بأن من مندوب سبحان حاملة محمد حائط حجزها عبدالله بالط علاقات المكتوب آيات المسجد والكعبة والمسجد الأقصى جارية البيوت الجمهور الهيئة ويا معه وموجودة عليه لتشويك عليه الله وصورة بكثير بتوجيه وهي ويذكر كيف يسمح بدخول الصور ا ل خ ل ي ع ة والمملوئه الاسواق منها ويمنع ا مثل ذلك أرى أن هذا من الدس والتشويه وليكون ح ج ة على الناس ونورا وبصيرا لمن فتح قلبه له يتلوه ويتعبد به ويتدبره ويتعلم د ب ر ه و ي ت منه أ ح ك ا م العقائد والعبادات والمعاملات ا ل إ س ل ا م ي ة ويعتصم به في كل أ ح و ا ل ه ولم ينزل ليعلق على الجدران ز ي ن ة لها ولا ليجعل حروزا وتمائم تعلق في البيوت أ و المحلات ا ل ت ج ا ر ي ة ونحوها ص ي ا ن ة وحفظا لها من الحريق واللصوص وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامه خ ا ص ة المبتدعه وما أ ك ث ر ه م فمن انتفع ب ا ل ق ر آ ن فيما انزل من اجله فهو على بينه من ربه وهدى وبصيره ومن كتبه على الجدران او على خرق تعلق عليه عنح ذلك زينه او حرزه وصيانه للسكان و ا ل أ ث ا ث وسائل المتاع فقد انحرف بكتاب الله او بايه او بصوره منه, منه عن جاده الهدى وحاد عن الطريق السوي ومع ا ا ا ل ل ص س ت ت ق ي م و ا ب د في الدين ي ما لم أ ذلك ن به ا ل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا ولا عمل به الخلفاء الراشدون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا أئمة الهدى في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون ل ه به عنهم شهد أو وسائر بأنها رضي خير أجمعين ومع في أئمة ذ فقد عرض آ ي ا ت القران آ ن أو سورة ل ل إ ه ة عند الانتقال من الخرق الأساس المتراكمة إلى بيته في هذه آخر بطرح هذه وجدير ك وهناك ذ ا الحال عند بلاها وطرحيها هنا وهناك مما لا عند ينبغي و بالمسلم ان يرعى ا ل ق ر آ ن و آ ي ا ت ه و أ ن يحافظ على حرمته ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهام له ثانيا, اطلعت لجنة على الخرق الثلاثة, العلاقات. فوجدت أن قد كتب عليها ثانيا فوجدت شطر العلاقات وقوله تعالى, فولي واجهك و إحداثا كتب البسملة المسجد له رب أ وفي ز ع نعمتك التي أنعمت علي وعلى ن أن أن ي التي والدي وأدخلني أشكر أعمل ترضاه صالحا ع ب البسمله د ك ا ص صورة ا وفيها ا ل ل ح ي ن ك ع ة وصور و لرجال ن ا ا ء في ل ط ف وفي ا ث ا البسملة الفاتحة ودعاء ورفض الجلالة واسم محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين الله عنهم بإزاء رفض الجلالة وصورة المسجد الأقصى وتعليقا ن عنهم ي عليه رضي ي ة وصورة وصورة صلى وسلم محمد لما تقدم ورفض رفض ف الفتوى ا ل س ا ب ق ة لا يزيد اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أ و المدارس او النوادي او المحلات التجاريه ن ا زينة الآتية من الانحراف بالقرآن لها مثلا للأمور بها أو والموائضة تبركا ذلك بما ألف في عما والتعاهد فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك. الخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع ن سد ذ ر ي ع ة الشرك والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن لعموم ولا وأمثالها حروزا وواقع إلى كانت من القرآن لعموم حديث النهي عن ذلك ولا شك أن لصيانة الناس ذلك شك كما ذلك الخرق اتخاذها ما التجربة دال تعليق علقت دل على حديث يفضي فيه هذه ما في ا ل ك ت ا ب ة عليها من اتخاذ ا ل ق ر آ ن و س ي ل ة لترويج ا ل ت ج ا ر ة فيها و ا ل ز ي ا د ة في كسبها ف إ ن ه ا خ ر ق ة لا تساوي إ ل ا ثمنا زيدا ف إ ذ ا كتب عليها ا ل ق ر آ ن راجت وارتفع سعرها وما أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن لاتخذ آ ل ة و س ي ل ة للرواج التجاري و ز ي ا د ة ا ل أ س ع ا ر فيجب أ ن يترفع به عن ذلك ها في ذلك تعرض القرآن وسوره عند من اختلاف تعريض آيات بيت حيث ذلك والأذى القرآن للامتهان الانتقال إلى البيت المتراكم على ترمى عند مع أنواعه وسوره آخر أساس من كذلك ع ن وبالجنه اغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أ ئ م ة الهدى في القرون الاولى ت ي النبي شهد لها النبي صلى م بالخيرية عقائدهم أسلم للمسلمين في عقائدهم لا يجوز أ ن يكون التشويق إ ل ى الخير ببدع تفضي إ ل ى الشرك وتعريض ا ل ق ر آ ن ل ل م ه ا ن ة واتخاذ كتابته على الخرق التي تعلق على الجدران و س ي ل ة ل م ف ا ق ا ل ت ج ا ر ة و ز ي ا د ة ثمنها ولا يعدم ا ل د ا ع ي ة إ ل ى الخير وسائل أ خ ر ى م ش ر و ع ن ا ج ح ة رابعا كثره أ م ث ا ل هذه الخرق العلاقات وانتشارها منذ زمن بعيد ووجودها في بيوت كثير من الناس وامتلاء ا ل أ س و ا ق بها دليل على الضعف والفتور وعدم مبالاه من, من اتخذها أ و اتجر فيها بارتكاب المنكر من أ و الجهل به وليس دليلا على جواز اتخاذها ف ا ل م ب ت د ع ة والمخرفون ك ا ث ر ة والمدافعون عن البدع أ ك ث ر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله بل ما وقع من بعض الناس ما من من منكرا اتخاذها وقع يجب على العلماء التعاون على إ ن ك ا ر ه والقضاء عليه استيرادا واستعمالا لكن المراقبه الديني الذي حصل منه التوجيه من أهل ل ا د س و ا ل ت مهمته التي أسندت ش و معروفا وأدى واجب ي يحمد عليه إليه ه على له بل تبين للأمة على قدم ما من أ ح كتابه ا الشريعة م وحسن و ج ي ه ر ئ س ت ه له و ا ل ل الايات ت و وصلى ف ي ق ل ل على ه ن ب ن محمد وسلم وصحبه وآله سؤال ك ا الآيات ب ة على ساعات الدليل اطلعت ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة و ا ل إ ف ت ا ء على السؤال المقدم إ ل ى س م ا ح ة الرئيس العام من سمو الأمير مشاري بن عبد باعتباره ن عبد ل ز ز ي ب ا ع رئيسا لمجلس إ د ا ر ة ش ر ك ة ا ل س ع ا د ة ل ل ت ج ا ر ة والمقاولات المحدوده ة بخصوص خ ساعات الدليل التي يراد ا ل د إ ا لما يرون فيها من دينية وتعريف بعض المسلمين للاتجاه الصحيح لجهة الكعبة المشرفة وبعد اطلاع اللجنة على ساعة الدليل وما كتب عليها من آية بسم الله الرحمن الرحيم للمملكة لجهة على من خدمة من بسم كتب دينية يرون وتعريف آية وبعد بعض وبهذا آ ي الكرسي ة وما ك ت ف ي ا الكلمات الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله كتبت الجواب التالي أنزل الله القرآن ليتعبد الناس بتلاوته من محمد أنزل إله رسول ليتعبد أكبر كتبت وتدبر فيعرف ويأخذ أنفسهم ب يكون م و ع ظ ة لهم وذكرى ت ق ش ع ر منه جلودهم وتلين به قلوبهم و ي في ك و الصدور والضلال و ن من شفاء لما في من الجهل ط ه ا ر ة للنفوس من أ د ر ا ن الشرك و م ر ت ك ب ت ه من المعاصي والذنوب وجعله سبحانه هدى ورحمه لمن فتح له قلبه او ا ل ق إ اليه السمع وهو شهيد قال الله تعالى يَا أَيُّهَا فِي لِلْمُؤْمِنِينَ النَّاسُ قد جَاءَتْكُمْ من ربكم وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله أحس وَهُدًى نزل مَنْ قَدْ رَبِّكُمْ مَوْعِظَةٌ وَرَحْمَةٌ يهدي به من يشاء ا ل آ ي ة وقال إ ن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أ و أ ل ق ى السمع وهو شهيد وجعل الله سبحانه ا ل ق ر آ ن م ع ج ز ة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآية باهرة على أنه رسول وإقامة وقالوا لولا آيات الآيات عليهم عليه باهرة كافة رحمة بهم ربه الله الناس قال تعالى وقالوا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله أنه على عند عند إلى للحجة أنزل قل من من و َ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ ن َ ا نذير ٌَِ مبين ٌُِ أ َ و ل َ م ْ يكفهم َِِْْ أ َ ن َّ ا َ ن ْ ز َ ل ْ ن َ ا عليك َََْ الكتاب ََِْ يتلى ََْ عليهم ََِْْ إ ِ ن َّ في ِ ذلك ََِ لرحمه َََْ ة وذكرى َِْ لقوم َِْ يؤمنون َُُِْ وقال تلك آ ي ا ت الكتاب المبين وقال تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم إ ل ى غير ذلك من ا ل آ ي ا ت و إ ذ ن ف ا ل ق ر آ ن كتاب ه د ا ي ة وتشريع وعبر م و ا و وبيان ل ل أ ح ك ا م و آ ي ه بالغه ومعجزه باهره وحجه د ا م غ ة أ ي ض الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ي ن ز ل سبحانه ليكتب ك ل م ة أ و آ ي ة منه على ساعات الدليل ز ي ن ة لها أ و ترويجا لها و إ غ ر ا ء ا بشرائها أ و يتخذها حاملها حرزا له الى جانب استخدامها في م ع ر ف ة الجهاد ف ك ت ا ب ة آ ي ة من ا ل ق ر آ ن أ و أ ك ث ر على ساعات الدليل أ و نحوها فيه انحراف بالقران آ ن ع م أ ز ل أجله من و ا س ت عما ل ه ف ي م انزل فيه إزراء به ه إزراء إ ا و ه بتعريضه إلى من ا لا يليق به م ا ل أ و و س ا خ ا ل أ ق د ودخول ا الخلاء ر بيت ب ه ونحو、ذلك. ومع هذا فهو رسول وسلم وهدي ولما عنهم كان أصحابه الصالح ذلك هذا عمل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم ولما كان عليه السلف رضي فعلى من آ م ن ب ا ل ق ر آ ن و س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ر ا د الخير لنفسه أ ن يبتغي ا ل ب ر ك ة وصلاح شؤونه في دينه ودنياه من الله سبحانه ا ل ت ي جعلت داخل إ ط ا ر ساعه الدليل ف إ ن ه ا جعلت في الشرع لاعظام الله واكباله والثناء عليه بها ومفتاحا للدخول في الإسلام وعلامة على الإيمان بها من من آلات أ وسؤال هذه عليها فيها فيها ينتهي بها واتخاذها الأذكار ذلك وإنما القصد كتابة الترغيب ترويجا للتجارة الأمر التبرك إلى أو حرزا ي من ثم ت استيرادها دمت مجتملة الكتابة التوفيق ص وصلى وصحبه ح للحفظ محمد ب بلاء وبناء وبالله نبينا على على المذكرة الله على وآله وسلم من مكروه ما منع ما ذكرنا نرى أو س إنه إذا الإعلامي أحرزه التقدم الكبير الذي أحرزه العالم في مجال الفكر في بالنشر والملصقات والمعلقات و ا ل إ ذ ا ع ا ت م س م و ع ة ومرئيه ة فقد استعنى ا ل ل في في وفقنا فاستطعنا شريفة البلاستيك الذي نتولى لإنتاج نماذج التذكير آيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى وأحاديث نبوية شريفة. بأن المعلقات البلاستيك التي أتقدم بها لا يمكن استخدامها لغير مصنع نماذج مساهمة بكلام نماذج لمعلقات تحمل من وأسماء علما المعلقات أتقدم لسماحتكم نتولى لإنتاج القرآن الحسنى بأن عز عز بها الله الله إخراج الله بها لا استخدامها التذكر والتدبر وجل وجل وقد فطبيعتها تجعلها لا تصلح أ ن يشرب فيها أو يأكل أ وذلك ن ه او مغطاة من المعادن بطبقة الفضية ا ا ا ل ل ل أ ح ب ر ت و يؤكل ن وأنها صنعت بحيث لا يمكن يمكن ي في مستحيلة بحيث في اليد ة تجعل استخدامها على الأغراض لا حملها ولا ل ا صدور هذه أو إ ق بإهمال ولقد وجدنا النصارى متمكنين ف يقصد فن أفكار يريدون من المشر والتوائية والآلام ما وبث و ت ع د باستخدام وسائر حديثة ا وسائر ا ت أهم م ل ن ق في روحات بالشوارع والحافلات والأماكن العامة والخاصة يقصد بذلك توالي وتتابع التذكير بتكراره أ م ا م العين في كل مكان حتى يقر في الصدور ما, ما يريدون ما هو إلا معتقدات ومفاسد إلا وأفكار إلحادية والعياذ بالله هو صليبية إ ل ا أ ن ه م باستخدام الوسائل ا ل ق و ي ة يستطيعون جعل الناس يؤمنون بالباطل ويوقرون الالحاد واولى بالمسلمين م ت و ا ل ي ة م ت ت ا ب ع ة في ا ل أ م ا ك ن المعقمه م ر ف و ع ة أ م ا م أ ن ظ ا ر تذكر الناس بما أ ر ا د لهم الله أ ي ي ذ ك ر به فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد وبذلك ف إ ن ن ي أ س ا ه م قدر جهدي في رفع ك ل م ة الله ونشر الفكر ا ل إ س ل ا م ي منتصرا له ل فوق كل الأفكار وما توفيقي وما إلا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كل إلا بالله الحمد لله على أ ن ز ل الله تعالى ا ل ق ر آ ن ليكون م و ع ظ ة للناس و ع ب ر ة وليكون شفاء في الصدور من أ م ر ا ض الشرك والانحراف عن الحق وليهتدي به الناس في عبادتهم ومعاملاتهم وليرحم سبحانه به المؤمنين الذين يتلونه حق تلاوته ويسترشدون به في جميع شؤونهم و ي أ خ ذ و ن أ ن ف س ه م بالعمل به في كل أ ح و ا ل ه م قال تعالى يا أيها في للمؤمنين الناس قد جاءتكم معظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى من قد ربكم معظة ورحمة للمؤمنين وقال وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقال قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آ ذ ا ن ه م وقر وهو عليهم عمه اولئك ينادون من مكان بعيد